أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للخلد لن أترى عدد أماه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للخلد لن أترى عددا أماه لا تبكي علي إذا سقط فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهد ومنايا أن أستشهد الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرد الله أكبر لم تضيع دماء إخواني السوداء الله أكبر لم تضيع دماء إخواني السوداء فالنصر أقبل داحقا والحق قزاد توقد والحق زاد توقد نقبل الخنوع وهمنا على علم على طول المدى نقبل صغار ولو أعد لنا المدى نذا الخنوع وهامنا على من على طول المدى نبا ولو عاد الذابحونا لنا المدى نقبركون الى الطغاة الحاقدين على الهدى فالموت ليس يخيفني ومنايا ان استش